أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وقورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ما ردَّدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْر مَمْنُونٍ فَمَا يُكْذِفُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِيمِ